أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا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 قائسمم فأخاني يقسمان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله, فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدنا إن مِنَ الظالمين. ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها أَوْ يخافوا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا